فيه بحمل لأن العادة إنه ماتينة تحيير ما تحبل ولا يعني ذكرنا أن بجملة الأسباع ذنين عن طلاق الموقوءة في طهدا وخاذتا أن تكون قد علقت بحمل والأعيسة ما مأمول أن عطاها هذا يسبب حل وكذلك من قطع حيبها لما ربنا نحو والصوم لقوله صلى لا لا تكذب لا يجوز لها أكل الحلب لا يجوز لها أن تصلي وقد و... مثلا يأتيها الحيض وهي صغيرة وتستند على عادتها يعني ما تخبر اهلها بانها قد جاءها الخير فتصلي او, أو تمسك اذا كان لغه الله تصوم كانها طاهر ليقولوا لا يجوز لها ولكن ان ذكرت لسنه فقد يسقط الاذن والصوم لقوره صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل لم تصوم ولم تصل قلنا بلا رواه البخاري. ولكل حال يطر الفائر ذرينه السبل ولو لم يكن هناك علة ظاهرة يعني كثير من العلماء بحثوا لماذا تهت الصائِر الفائر لماذا لا تصوم الحائر لماذا يكون هذا الحيض مفطرا لها لأن ان الخارج من السبيلين كالبول والغائط لا يفطر لعل السبب لكونها لا تصوم انها ذات حدث فلما كانت عليها هذا الحدث لم تأتي بهذه العبادة وقيل إن السبب في كونها لا تطووم أنها مننوعة من قراءة القرآن ومننوعة من نشي المصحف ونحو ذلك فلم أدل على أن بدنها نجسون يعني نجاسة معنويه فلم تتقضى بهذه العبادة التي هي عبادة الصوم والقيم لأن هذا الخارج الذي هو دم الحيظ المستمر وإن لم يكن يعني حدثاً مخلا لا يعني أصلاً لكن قد يحصل معه ضعف وهي انذا ونحو ذلك هو ذلك عنغه من الاطفال اللي خافت ان يجدها الصوم اذا توقف عن الطعام ولا هو واستمر لها خروج الدم قد يضر بها لكن علل لا وقيل فان إنه انه إن الخارج هذا يشبه دم الحجامة، فلما كان عند الإمام أحمد وكثير من المحدثين أن دم الحجامة يزقر، كان كذلك دم الحيض. ذلك الحال جاء الشرع الشريف بأن المرأة حاله حيضها أو نفاسها تتوقف عن الصيام. ولكنها كما سيأتينا تقضي تقضي الصوم لأن الصيام لا يتكرر إنما هو شهر واحد أصطرت فيه كما يصطر المريض والمسافر وليس في قضاء المريض والمسافر مشقة فإذاً يلزمها كأن تقضي لا أصطرته من أيام نباسها أو حياتها. فالطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري رواه البخاري ومسلم المصريح هي أنها لا تطوف أن الفائضة لا تطوف بالبيت وذلك لأنها لا تحدث والطواه بالبيت عبادة شريفة وكان رواه في حديث إن كان فيه ضعف النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواه بالبيت صلاة إلا أن الله ذا فيه الكلام لا تتكلم إلا بخير و. يدل على أن الطواف بالبيت شبيه شبيها بالصلاة أنه عبادة خاصة بهذا البيت وأن الله قرنه بكثير من العبادات المدنية كقوله تعالى وطح البيت للطائفين والقائمين والركع السجود فالقائمين وبكع السجود هم المخلون وكذلك قرنه بالاعتكاف في آية أخرى أن طحر بيتي من الطائرين والعاكلين وبكع السجود وأمر به في قوله سعال وليطوره من بيت العثير وها لم أن الله أمر به وسنى البيت عتيقا وقرنه بالصلاة دل على أنه عبادة لا تشرف فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من شروطها الطهارة فلا يطوه بالبيت محجر كما تقدم وكذلك الحائر والنفسر لأنها لا تحدث فلا تطوه بالبيت ولطراحة هذا الحديث الذي هو الصحيح لما حابتها عشت وهي محرمة فظرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقى على إحرامها وأن تجعل عمرتها حجا أو حجا عمرها كم سنة الحج على الهدرا وقال كذب علي ما يعلو تاج غيابا نطقوا به بالريد فذي عائته حتى تطهر اي دل على انها تفعل مناسك الحج لان يقووا بعرفه والمبيت بالمدينه والذهاب الى منى ورمي الجمار والذبح في النهار ذلك والله يرقى عليها الطواف حتى تضفر يرقى الطواف بأكلها الطواف معروف أن على الحاج أكثر شيء فلا ستأطرفها طواف للعمرة إذا كان متنفعا هو للزياره للزيارة للحج هو للوداع. فذقية الأطوهة سلّة وإذا كان قارنة إن مهرداً فطرى في القدوم سلّة لو لم تطفوا فلا شيء عليها إذا قد مات وهي وهي متمتعة بقيت حتى تطهر فإن خشيت أن يبوتها الحج أدخلت الحج على عمرتها وأصبحت قارنة وذهبت عن الناس الى عرفة وكملت مناسك الحج حتى تقهر ثم تطوف قوافق واحدا يكفيها عن الاهنين وبدل حديثة من النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة إن قوافك بالبيت وساعيك بين الصفا والمروه يكفيانك ويكفيك لحجك وعذرتك لأنها قابلة أما صلاه الوداع يسقط عنها والدليل هو فيما إن شاء الله هذه صفية لما أنها حاضت وكانت قد أفاضت آمرها أن تنزل وقال ابن عباس امر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت فاني طوافل الوداع إلا أنه خفز عن المرأة الحاكم فإسقطوا طوافل الوداع عنها بقي السؤال الأخ عن ما إذا اضطرت إلا فرأ أهلها أو رفقة معها أو القافلة كما كان سابقا أو الرحلة كما كان خبيثا وخشية أنها لا تطهر حتى يرحل يا بهذا العالم ماذا تفعل في المسألة كلام طويل ويختار شيخ الإسلام ابن ثيميه أنها تطب والحاله هذه وله رسائل طويله هي المجلد الحادي عشر الحادي العشرين هي طواف الحائض وكذلك ايضا في السادس والعشرين لأن الحائض تطوف وذلك لأنها قد تتبرر ويتبرر يحرمها إذا قلنا تبقى ويبقى معها محرمها فقد يتضرر في الزمن القديم لتأخر خمسة نذلا مع كل واحد منهم عندها والقافلة الذين هم عشرة آلاف يسيرون جميعا فهؤلاء الخمسة متى يدركوا القافلة التي سبقتهم يومين أو خمسه أيام متى يدركوها وقد لا يدركوها والطريق الطريق غالبا مفازات مظلة و لضياعهم وايضا هناك قطاع قطاع الطريق إذا رأوا العدد القليل اختطفوهم وإذا قلنا ترجع وحين تطف فأرجوعها وبقاؤها إلى السنة الآتية وهي لا تحب لزوجها علي هذه الضرق وكذلك إذا قلنا مثلا ترجع ذهنة وضقية إذا كانت مثلا غير مزوجة أو استطاعة تصبر زوجها كذلك ثم رجعت في السنة الآتية فقد يصيبها ما أنصى ذهب العام فالحاصل انه تعلل بتعليلات وجيهه ذا كانه اذا تنزلنا على كلامه قلنا يختص بتلك الضروره لكنه رحمه الله كانه ايضا مال الى عدم اشتراق الطهاره في الطوارئ اصلا وذكر انه ليس هناك ادله صريحه تسبب او توجب ان الطواف لا يصلح الا بالطهاره وماذا الى بعض الحديث الذي اشرنا اليه الطواف بالبيت صلاه الاخره ولكن الجمهور على ان الطواف لا بد له من وان من أحدث وهو يطوف لازمه ان يعيد الوضوء ان يجدد الوضوء ولا <تصفيق> يصح منه التكنيف الى اخره قد تقدمت الاشاره الى ذلك لنوافذ الوضوء فالحاصل ان قول الجمهور ان الحائر ما تطوف ودليلهم هذا الحديث وقوله غير ان لا تطهي بالبيت ومن الادله ايضا قالوا لما حاضت صحيه احابسه لاحي دل على انها لو لم تكن قد أثارت لحتبس حتى تطهر واحتبس بعضهم فلما تبين انه يعني أنها قد أثاغت ولم يحتبسوا داخل الجمهور من هذا أن من كان أن من لم تقف يعني لم تهر احتبس عليها زوجها ولا بد. لكل حال هذا هو القول المرد على حسب الاستطاعة إذا أصب انسان ضرورة ملحة فله ذلك له أن يأمرها أن تتحفظ وتطوف، ويجوز يجوز أن تشرب الدواء لقطع الحيض أيام الحج كما يجوز أن تشربه أو تأكذ حبوما نحو ذلك لتوقيف الحيض أيام الصوت يعني قد تقول المرأة انا أحب أن اصوم أيام الشهر في الشهر وأن أقرأ وأن أصلي التمر على المسلمين مثل الباحل العلماء لها أن تشرب دواء ونحره يوقف عنها الخائم حتى ينتهي الصوم أو حتى تنتهي أيام الحج. هذه الشكلة التي حطفناها بحطة مصابة ثم أجد رحباً لذلك دائما بعضهم أستاملات أنها تطفل ويحاير من الضرورة الملحة والاهتياب أن, أن تستطيعا عن ترك الطهارة على اعتبار أن الطهارة للطواهي يسخن وقد أحلت بها شيئاً طبيعياً فيها سكيثتان معه وقد يكون أيضاً فيه ضرر الذي يستعمل الدواء الدنيا ويوقفه. قد يكون هي ضرر غنباً بنياً لأجل ذلك لا ان إن ما هو مباحب والأفضل ساكر هؤلاء لن ترك لن كان عليه دم أهلا وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي <تصفيق> <تصفيق> هذا أيضا دليل على أن الحائض لا تقرأ القرآن تقدم لنا أن المحدث لا يمثل مصحف إن كذلك لا تمثل المصحف كما سيأتي أما وتقدم لنا أن الجنوب لا يقرأ وإن كان وهي حديث لكن هي مقال ومجموعها يدل على أن لها أثر من هذه التي هي من منع من الفائئر من قراءه القرآن يفيد أن لها أثر فيقول يقول لا يقرأ الفائئر والجن شيئا من القرآن ذكرنا له ما سبب أن السبب في نرى القنب إننا قراءه قراءة القرآن أو مثل المصحف حثه على الإسراع بالطهارة فإن الفائض فمنعها إننا هو لكونها لا تحدث ولكونها لكونها عليها هذه النجاسة التي لا تصلي فيها ما دامت فائرا تمنع من الصلاة كذلك لما عرفنا أن الفائض أنها لا تقرأ لا تقرأ القرآن ذاهله ذلك علوم ما تقصد قراءته لخلال ما لا تقصد قراءته لأنه جائز، فالتسمية عند الأكل والحن عند الشبع أو عند تجدد نعمة أن تقول الحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم إن دهولة الخلاء عند الأكل أو ما اسمه ذلك هذا لا يقصد هي القراءة إن لا يقصده هي الذكر والحمد، وهكذا أيضا. إذا دعت بي أدعية ذي هذه الشيء من القرآن دعت بمثل قوله ربنا آتنا الدنيا حسنا هذا آخر إما قبارة القرآن ولا على وجه الأوران في سورتي العرويتين و سورتي ذلك فيقولنا إنها ممنوعات من, من ذلك مشكلة في هذه الأزمنة يقع, يقع كثيرا من النساء في حرج إذا كنا طالبات يدرسنا أو مجرسا إذا اضطط كثيرا من الظلم إلى إحتائهم وإباحة أنهم يقرأنا وقد اذا بذلك بالادعاء كياي الامتحانات ولهذا حولها ان تقرا اذا كانت تتضرر ولكن اكثر المشائح على انها من النوع انها منوعة من قراءه القران ولا في المخط لا نعطيه وان هنا إذن إذا كانت الطالبة فإنها تكتب بالاستماع إذا كان في درس القرآن اكتبت بالاستماع وقام ذلك ما قام القراءة وإن كانت مجبسة ألعبت غيرها من الطالبات فإذا تقرئ زملائها أو أمرت هن أن يقرأنا بالاستماع منهم والفتح عليه النبي كلمة أو كلمتين ولا يعتبر ذلك قراءة ويبقى عندنا أن في ضرور الحديث لذلك اذا كان جنبا الحائض فلا ولا حرفا كلمه ولا حرفا لعل المراد إذا اذا اتى بالحرف على وجه التلاوه لا على وجه الفتح او على وجه الدعاء ومنحو ذلك يبقى عندنا الاختبار الغالب ان الاختبارات التحريريه يمكن ان تكتب من بعض الآيات أول آية أو بعض آيات الثانية ونحو ذلك وتقوم إلى آخر أو إذا بعضهم بعضها تكتب من غير قراءة تكتبها في الورقة ولا تمسها ولا ت ولا تتلفها مجرد حركه بريئة ولا يكون ذلك تلامسا لا ونحو ذلك ثم. قد تكون الأحتبارات للقراءه بأن تختبر قراءتها في المصحف لأنها فهل يمكنها أن تتأجل حتى تظهر لأنها لا يفوت لا يفوت رفتها ما دام القراءة من المصحف لا يفوت جلنها أئذًا المذين يعني رتبها على إمرأة قد تستحيي أن تتكلم عنها تخبر بذلك ولكن لا حياء الدين يعني، لا في في يعني فاذا كنا نظر الى هذا الحديث والجنوب نظر الى احدنا اختفتنا والى نقول المؤاثرين اجتمعت اصطهرنا الجنود هل يدل على ان لها اخر لا يمسه الى المطهرون نظره يا وسهو، لا لا هذا مسلم، هذا، شيء من مسلم الحاد، الحاد ما يحتاج غيره ما يدنس الحاد، لأن الحاد قد ينقطع، قد يقطع، بس. بس، لكن قراءته ليست لسكة، انما أراد هنا ما يلزم الحاج وما يلزمه بتركه دم ويرتبع له مقصرًا فقرعة القرآن ليست من الأنساك التي إذا تركها الحاج يتوبر عليه دمًا ومخلًا بحجه أو ما يشبه ذلك إنما نقول قوله إفعل ما يفعل الحاج أراد به الأفعال هذا من حيث العمي إفعلي كأنها أفعال ولا قلقوا ما يقول الحج وإذا كفركم بين الأقوام والأفعال ولهذا يقول كثيرا من العلماء إن مناسك الحج كلها أفعال ليس منها ركن ولا واجب قوي يختلف بالتلبية ذهب بعضهم إلى أنها من الواجباتها من الأركان ومنها أنها من السنة عندنا. وأما نقيه الادعيه فهي من السنة ومن جملة ذلك قراءة القرآن. ومن الملح فخوت يوم مصل خرجنا إلى خرجنا للعيد أن يعتزلنا المصلى اللهم اعط زين المصلى وليشاهدنا الخير والدعوه المسلمين ف... هذا دليل على ان لا يدخلنا المصلى الذي نعد للصلاه ومس اعطاء خصوصا مهمته رئيسه ومس المصحب لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا من جملة ما يحرم على الحائر مس يمس المصحب ولا لغير كراءة وتقدم الخلاف فيه فالواقض الرضو هل يذلم كل محدث أن يتوضع إذا اراد أن يمس المصحف أم لا وترجح لنا هناك أنه لازم أن المحدث وقياسه ايضا الحائظ والقنود ونحرهم لا يمسون المصحف لهذه الآيات وإن كان الجمهور أو المفسرون ولا أن المراد المطحرين الملائكة، لكن قالوا إذا كان الأ كان أصله وهو الكتاب لن يكون لا يمسه إن المطحرون ففرعه كذلك ينبغي ايضا ان لا يمسه الا المطحرون وايضا فإن الله أذرع هذه الآية برسالة خاص بالقران لا يمسه إلا المطحر تنزيل التنزيل هو هذا المصحف تنزيل مطب العالمين فدل على أن هذا التنزيل أيضا موصوف بكونه كريم وبكونه يمنع أن لا يمسه إلا طاحر الحائر لما لن تكن تصلي ولا وت... تصوم ولا تدخل المسجد كما سيأتي فانها ليست من المطاحرين المدينة المسجد المصحف كذلك الجنب والمحدث لا. واللبث في المسجد واللبث في المسجد لقوله صلى صل الله عليه وسلم لا احل المسجد لجنب ولا حائض قواه أبو داود لكن في رائعة الحائر قد ذكرنا ذكرنا قريبا أن الحائر لا القران القرآن وإنما أستبعوا مشايخنا هنا بالضرورة في الطالبة ونحنها انها تقرا بالضرورة ولكن بين انه غالبا ليس هناك ضروره بالاخره واما مثلا كونها تضر الآيات في قلبها للتامل او للتذكر او للتدبر لا مانع من ذلك كونها مثلا تذكر الايه الفلانيه وبعدها الايه الفلانيه هو السورة حتى تمرها بقلبها من غير أن تقرا وتحذي الشفتين لان لعله لا مدعم ذلك لأن هذا حديث قلب في مدر ياله الحال يقسل ياله الحال يكتب يكتب رؤوس الآي الى اخره وقد يجوز اجاز بعض العلماء كتابه المحدث للقران او الجنب ونحوه من غير قراءه هذا اذا كان الاختبار تحريريا اما شبهيا فلا يمكن تأخيره لا يهم في في في يقول طالب من مسجد من جنوب ولا حتى هذا طقوا ما في يا صحيح إلا على قلش يخلي سلام أو الأسئلة الضرورية التي تتضرر تتضرر من المكش وتضرر أيضا زوجها. يسألنا كثيرا في ايام الموسم اكثرهم من البلاد البعيدة فيقولون مثلا اذا صفاتنا الباخره هذه التي تسافر ذلك اليوم لم نسافر الا بعد شهر وفي ذلك مرر علينا وتنتهي اجازاتنا وما يلقى احد يكفرنا وتنتهي ايضا نفقاتنا وليس معنا من النفاقات ما نقدر أن نركب به للطائرات ونحن فإنه لهذه الحال ضرورة ضرورة أنهم وليسوا قادرين أن يحصل لهم الحج القابل لأن الحج عندهم إنما يكون بشبه مساهمة قرعة أو بيع الدواء وبيع الدواء، فلأجل ذلك يبيح لهم كثيرة من المفتيين، في هذه الحال أنظف ولو حائض، ولكن تتحفظ وتحترس لا الحديث لا يسبي الجملة حاد، وصفه المروة عند سعيد. الحديث بيعط ان المرأة لا تدخل المسجد وكذلك الجنب، وقد تقدم الإشارة إلى الجنب وبيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضؤون إذا كانوا جنوبا ويحضرون الحلقات العلمية التي يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأن الحائر فلا يمكن أنها تدخل المسجد لأجل الاستماع ونحوه لكن عموم هذا الحديث يدل على النهي لا أحل المسجد بحائض ولا جنر، فيه مقال ولكن تمسك كثيرا من العلماء ب. عمومات ادله او اثار منقوله عن الصحابه والسلف تدل على عملهم بموجبه فاذا الحائض لا تدخل المسجد لا لانها لا تصلي لكن لو كان مثلا هناك حلقات علم تريد أن تستهيد أو تسلع أو, أو تحضر خطمة أو نحو ذلك مثلا في أن تجلس خارج المسجد ولا تدخل فيه يبقى ذكرنا أن الصحابة كانوا يتوضعون ويعجلسون الجنان في إمكانه أن يخفف الغسل بالدمر لأنه رفع حد الحدث فإذا خاه أن تفوتهم الحلقة بطلب الماء ونفذ ذلك توضع وجلس في الحلقة مثلة وهي كيف تسعى لأن المسعى أصبح اليوم من جملة الحرم نقول لو قدل أن امرأة طافت وانتهت من الطرع وهي طاهر، وقبل أن تشرع في السعي حارت أو جاء الحر في أثناء, أثناء سعها في هذه الحال تكمل سعيها اذا امنت تلويثا اذا امنت ان تلوث المسجد بدم او نحوه صحيح انها تكمل اولا ان المسعى كان خارجا من الـ الـ البيت من المسجد الحرار وإن العض حديثا لكن بعض العلماء يقولون إن الزياده لها حكم المزيد، فهي الآن هو بحائط المسجد هنضخ لها ثانيا أنها بحاجة إلى إثناء نسكها وذلك لأن الجمهور على أنه يلزم الوالات بين الطواش والسعي. فإذا ما دامت قد طافت، فتأتي بالسعي حتى لا يتهرق، فيُلزمها إعادة الطواش. وثالثاً أن هذا قد يكون ضرورة يعني إثناء هذا السعي، كل حال إن شاء الله. لا مانع ان تكمل السعي ولو وهي حائض وهذا هو الذي عليه العمل أن فائض ما يمنعه ما يمنع هذا السعي لأن امنا المسع قديم ليس من المسجد ولا لا يستابط للسعي الطهارة التي تشترط في الطواف على انها حدها ضعيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ان اخافيك بكتيك وكذا المرور فيه إن خاف التلويثه فإن أمن التلويثه لم يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشه ناولين الخمره من المسجد فقالت اني حائض فقال إن, حيضت ان حيضتك ليست في يدك إن حيضتك ليست في يدك, في يدك طوى الجماعة إلا البخاري. ذكرنا قريبا أن بعضهم يعني قاله ولكن ليس قول مشهور. ذكرنا يعني لازم أن النوع من بالخير هو اللبس. فالجلوس المرأة وهي حائظ في المسجد لاستماع خطبة أو جلوس ل... لحاجة أو لغير حاجة أو جلوس لمرضة أو علم تعلم أو نحو ذلك أما المرور فليس بمنوع إذا أمنت فرويها إذا كانت في مأمن أن يتقاطر منها شيء يلوث المسجد وذلك لأن بدنها طاهر على مقتضى هذا الحديث ثبت أن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم مرتكفا في المسجد فكان ينعوذها رأسه وهي عند الباب وترجله وهي حائض يعني يدخل بعض جسدها في المستق وكذلك هذا الحديث الذي هي أنه أمرها أن تناوله الخمرة التي هي السجادة حصير كان يصلي عليه أمرها أن تناوله إياه إن تاتي به إليه فأتدرت لأنها حائض فقال إن حائضك ليست في يدك يعني أنك لا تنهو يذين بيدك فهذا دليل على انه يجوز لها ان تمر فيه مجرد مرور كما ان الجنم أن يمر في المسجد مجرد مرور في قوله تعالى ولا جنب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا عابري سبيل يعني مرور من باب الى باب او نحو ذلك ذكر ذلك الحائر وفي هذه الأزمنة ظهرت هذه الفضائة التي تلبسها المرأة في حاله حيضها وتحفظ بها نفسها وتحفظ بها الدم الذي يخرج منها ولا يلوث ثيابها ولا سراويلها ولا يلوث الجلاش الذي تجلس عليه ولا الأرض ولا ال... ولا السجادة التي تجلس عليها أضح ذلك لقد أمنت بذلك فإذا نقول لها إذا حينئذ عليها أن تتحفظ في حالتي سعيها إذا كانت مثلا تسعى تلبس هذه الخفائض التي تحفظها وكذلك في حالتي. في حاجتها إلى دخول المسجد لضروره أو مرورها إذا عرفت وهي قد نبستها له الحفائق فلا من ذلك إن شاء الله وإلا دخولها والجلسها فيه لاجل استماع موعظة خطرة أو علم أو نحن ذلك حتى لو كانت متحفظة فالاولى لا تركها لاننا حكمنا بأن بدنها محدث كله وليس ذلك لأجل تلويثها فإن القنابل ممنوع ان يجلس في المسجد مع انه مامور تلويثه كذلك الحائض وذلك تشريفا للمسجد لانه له حرمته من باب الاحترام يحافظ على أن لا ينفله إلا الرحيم قال رحمه الله تعالى ويوجد الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دائس صلاة قدر الايام التي سنت تحضين فيها ثم اغتسلي وصلي منتبق عليه الله الله والحمد لله والصلاة والصلاة والصلاة يجب جبهه بالضبط هذاك الفاصل هذا وين بدا بدا طيب انا اتكلم اللي هو من جلاله الذي هو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 يكون من ال اصفا ولا يرغب عنه ولا يرغب منه لا تقع عليه ولا هي لا اعدان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يجبها الاغتفال من خاصة أن الأرض الغالة يجب من الحير والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة سل... حائض إلا بصمار أوزب عليها الكترة بوجود الحير فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ ذكر على ناس البلوغ في الحجة وقالوا من لغة الغجل لغلابة في آسيا لبسل 15 سنة أو بالإمداد إمداد الشعار الخاتم لخان الغرب أو بالإنزال المرأة وخزانة لهذه الأسئة وتزيدوا بالحياة والحمد يا انا حكم اخاف منذ وقت ويريد ان تصلل انه جميل الانزال واذا اعرض حكم من الرهب على تركت انا لحلها وريات الحجر ان عليه الى بالخدر تركت عنه على ما أصبح في الإجازات واجبة العنية لذلك لما كانت غير واجباً وهاجب عليه وإذن للصلاة لذلك كانت سنة قبل البلوغ وقبل التسليم ويجب عليه السنة في الصيام ويصح منهم حج قبل ذلك أكون مغلق قبل البلوغ ويؤمر وليه يدى الإيماني عليه إليه إذا كان إذا كان رسيداً بقوله السعالة وإذا كان لهم كان فإن أن السيدهم رسداً وذكر ذلك بالذور الخاصة ان الظلور له علامات ومنها يحق المراه الحائض اذا إذا حاضت وحكم ببروءها لهذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه حائض الا بصلاه وذلوما ان الصلاه قبل البروء ما يعاقب على كافها يظن على انها متاهات اضلها فيا جعلها للتشطرها الثلاثه من يوه هي واره هو يعني حاجه من انا من امردا صلاح يتصرف فصدق الصلاح بالذنب يشترهم بان لا املا بالدعاء الناس ولا ينذرهم بها من ولا ينذرهم بها الى اهله ويكونوا راسين منها اهل البناء بالوطي فيه ولو بكرا او ناسيا او جاهلا للحيض والتحريم إنها أنها أن إلا أنها متفارة للوقت بالخير هل تجد؟ وإلا قوة منها أنها واجلة أن كلها من واحد أخائنا رجاء عليها متفارة ومتفارها لكي تأتي وإلا أننا من المحافظين إلا en het waardige. En dat het waardige. En dat En dat is het waardige. het waardige. En het ويجب عليه الكفاره قالوا فعليه التوبه كفارته التوبه فهذا خيار شاختين دين وابن القيم وغيرهما يقال ان الكفاره مالك كدليل لها صوابا فعلى ذلك لا قصر الآن أصل هو المراعة إذا الأصل مراعة الجنة إذا لا تكون مواجدة إذا ما لا الترباح لا يؤمن أما الله أما ترام إن يتخدر للنصف والصريح وقومه التعالى ذا تجل ذا تجل المساءة المحيط وإذا في الحير وثانيا فصل وإنه قد اذا إذا أردت أنه قد أصر أصرها النعطية هذه المرطية إما أن يكون لها تصارة هذا للجنب وهي على تصارة المالية التي يتعوها أو تكون كتائم من المسي تصارتها لتنسوها ويجيه قولا والاحتيار والأمل ويجيه في هذه الأعزاب يوم الحديث الذي يقال أن يدعوا فسوى من الواسحابة ولو كانت اجتهابية لكن لا بد لها من الدخلق ثم إذا كانت إذا كانت آلها الكفارة المالية إن وكنتها هذا الحديث وهذه الآثار فقد قال بها جل من الأنبياء من الأنبياء فجل على من بها من خروها من اختيار اختيار يعني هذا هو وهي بينهم. وهي دينار او نصفه على التثيب بما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ياتي راته وهي خائف يتصدق بدينار او نصف دينار قال ابو داود هكذا الرواية الصحيحة. يعني <Simjian> <الأمن الفرق> يعني هو حسب حسب well يعني أستطيع أن تغيير كما أن أصل الأمر بالإجراء يجب من البيئة سواء هذه يعني الذي هو الحج الأمر يحصل على تنفسها أو حصل ولكن خسر البيئة البيئة الآن يجب فيجب العباده بما تعاده قد رسبوا به صلاح المال هذا اطلاقا على قومه ورسوله تصرفا من اين لا يجتزي المال لهم هذا ما يجمع اليهم ماله ولو بلغ ويكرهم اثرهم تركا او انه مما دارك فيهم يقدروا عند اندينيا هنا كانوا وعايزوها هيها دينار السورقيه وكمان ده استدلوه يعني فاضي في كل حالين يعني هو استدلوه وين قال اللي هو على التحديد غير دا دينا ونفس اللينا اذا اجانا وطول الثاني أنه إن حصل الوضع في ظور الجن وذي أوله في دينار وإن حصل في آخره وطول في طاهر هكذا فرقة جنة من الإلمة والقول الاول هو الأجهد أنه على السحي دينار أمر في دينار قلنا الدنيا قد من اللاعب لا طرحنا نتعامل قالت قديما على بها قدنا فتقول لا يوجد من اصله لا يوجد بها هذا التذكرة ومقدارها يا له عزنا، له سكوت من منعه روعه عزنا، إنها ذلك الذي أعانهم من الخير، بكل حال إذا قلنا إنها إنها من الجهل، فجاءوا في أروه أنه يا سير يا والذي كان في منجا اخيانا اذا هذه ياله يقول قد اتى رجل الى الجبال فجاء على الجبال التي تذكرها ارتفع يقول اراد اكل بي يا جاي ريال بندر وعند الله وين على ايه انا اعتذر قال لي يا جاي الاول انا قلت له يا جاي انت ما يتمكن على معرفه الشراب تبدأ لأن رمي أو غير جميع تأتي لهم من البغار والتغار بها ونصربها ونصربوا المساكين يعني أمين المساكين والمغطرة ونشلفوا المساكين والتغارة والتغارة على نفسها والتغارة على المساكين <تصفيق> لا بد أطلع من ذلك يا اتقوا الله يا الناس والله الذي هو ابي صدق اتقوا الله يا هديت تابع له من لنا اتى الرحمن ورا كتبني يا من من كل يا على هذه من فبائر الذنوب يرسل الله عليه الله يرسل الله عليه الوحيد قال الله يرسل الله ذلك أغادنا أنه لا من الذين أصابحت سنعه سفارة سفارة الواحدة لك سفارة كسائر التي وكذا هي إن ضاوعت على الرجل قل أن الكثارة على الرجل فهي أيضا على المرأة إلى طاوات اما إذا كانت نكرها فلا كثارة عليها ولذلك لأن الجنب قد اشترك فيه لأن الطاوات اشترك في الجنب لأن لأن إسراك الزنب للمكره الطرف انه ارجعها الى ان التلوث ولا يباح بعد انقائي وقبل غسلها او تيممها غير غير الطول فانه يباح كما يباح للجنب قبل اقتفاء الاكل المسائي هذا اللي هو الاكل اللي هذول كانوا كانوا يعني في ثاني الزوجين نعرف ان اختيارنا استنى كانوا على كل الناس لأن الأصل اليومي الجاهل، ولا كان الملاذ، الجاهل يعني على لكن هذا لا تن على حكم شيئا له غير، يعني إذا كان دائما في جائنا من النتيء ولا تسقط براءة من الجاهل، وذنب أنه حصل من الجاهل. يا رحمن الليل عندما يرى يفتح باب انطراي من قبل غسيل او الليل ولا اذا غدا الزن الزفاف وكان له حسن الا الكون وطلع غير لا فإذا تتحل فلا بد من الصهره والتحص فتحه هو الاستساع فتحه هو الاستساع فتحه هو الاستساع فتحه هو الاستساع ليالك تسير أكسيلا هذا ما تنتقدين فيها من الصلاة والصوار. والوقت المسلوق والقراءه الناس مسجد واجداه هذه كلها باقيه ولا التحريف الا الصوم يصح ان تعقد الصيام اذا قطع اخر الليل وادركها الصلاه ولم تاخذ ذلك يصح ان تعقد وسلوك ويصح صوم ذلك اليوم ولو ما اقتتلت الى باب من الهجر سياسا على امدهم فإن الجنوب لا الأمر في سنة إلى أن تلع الهجم فإذا أحصي عنه أن وذلك لأن الصوم لا تستمت له الطهارة فقط الطهارة للثلاث وأن الصوم لا تستمت له الطهارة ومثلا أنه آسل حذيرا وغلبه النوم يا سلام يا لا عبد الله طلعت ثاني سوسن عبد الله كان اخر ثاني واخرها فاحنا استفق دعا وهو كان جاي من الدوحه وقع وهو جاي صغار شافته لو انقصت اتهزت مثل ولكن وانا النوم ولا ولن كنت به إلا بعد ما أسبحت الطلاق سن طاقته وتقلي وتقلي وتقلي والطلاق لأنه انما حرم طلاق الحائر لتطويل العدة وقد جاء هذا المعنى قاله الكافي يجوز الطلاق بعد انتصار الزنيا قبل انتصار الأرض قيام من الملاد اتقدمنا أن الطلاق ما يجيب الله أنه تقول للعزة لأنه إذا كان لطاعه إلاك الشواك لأنك أستطيع أن تلك الحيظة فتقول أنها الإزة من شرار هي من المستقبلة إياه اذا فإذا قطع إذا قطع الجنة والإنسان تسلج وإطاع السلاة إلاك فراد لأنها في ذلك الوصف وقتها وتعد ذلك الحياة هي ذلك التي يقتها وتستطيع لبعضها ثلاثة وهي عدة جهة استبدأ أن لأن الله من الأطلاق الحائم لأنه لأجل تطير عدة جهة ورشاة وغيره وذلك أنه ذلك جريمه فالعله ادنى من طلاق الحائر فان هذه وقت الحائر شبه مريضه فيمكن ان يمنها ويطيع بها الطلاقه ثم يتاثر هكذا غلى ولعله امر رحله الهم والطلاق بالحائر لا يطرح وظهر في الطاهرة وطوارة وطفحة ويسرحه في الله والنفذ بوضوء في المسجد قياسا على الجنة إذا قلت على الخير ولن شاء تتدرك إنها توقفت إجازة لنفسه اللي هو المسكد وقبله لا يجرب فيما تقدم تقدم له الغسل وكذلك الثانية من جنب يجوز له أن يتغضأ ويجيب في المسكة ولو كان جنباً لحاجة وأن صهامتك أن يرغب ذلك لأجل إصدوم الخلقات العلمية ونفها فكذلك المرأة الحائمة إذا طهرت وتغضعت ومنحاكت ودخل في المشكل الحلولي ناغرة او علم او اكتباع خطلة او الحذانة اجازة ومن انفكت لأن النوع يخفره الحجم وانتطاع الدني بان تتغير خطنة احتفق بها في زمن الحير شهر والصفرة والخدرة في زمن الحير خير لما روى مالك عن علقمه عن امه أن النساء كن يصلن بالدرجة فيها شيء من الصغره إلى عائشة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء قال مالك القصه البيضاء الخصة البيضاء قال مالك واحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة وفي زمن الصغر صغر لا تعتد به عليه لقول أم عطية كنا لا نعد الصغره والكبره بعد الصغر في الرواه أبو داود في هذا اللحن الاول والعنه الطهر ذكر له علمتين والعنه الاولى ان لا تتاثر قطيه من بها اذا كان له قطيه من البيضاء قطيه بين واه لن تتنور بحن و لا بون العلامة الثانية والعلامة الثانية تقرر الثانيه في الجيدة ويسأل أن هذا هو ال الأسهر وذلك لأن هذا الحيء الأمر وأنه لا يعيش الثرر لأنه كان مساء ما إليها هذا الليل في هذا الخرصة على خطر إذا كانت نرأته تحت شيء خطرة تخرجها وتجعلها هذا خطر وترسلها الى أعرف كيف هل أنا قد طهرت لا دانا أن هذا هو فتقول لهم عارفة لا تعجل حتى الطائر وقصة البيضة ويوثر معكم القصة البيضة لأن رسائق يخرج من الوأتي عند الإطاع الجن على ما تلعى طهرها رسائق يشبه قصة فقصة هو أنزه ولسائق الأبيان يقول أنا على الأنقصة ولا كلها قد لا يكون هذا مخرجاً أنه قد ينقطع الزن ولا يحوى تحوى بهذه قطة إذا قطع فأنا نسعوا توقعها توقعاً كلياً ويكون ذلك عند انتهاء العادة أن النساء يعرفنا الانتهاء أنه أتعرف انتهاء عادتها في نظير النبضة، فإن نظرة النبضة فإنها كانت هذه تصور صندق وساعات إلى وساعات وساعات طويلة، وقتها تقطعه ثم لا ترى له تقطعه ثم لا ترى له. الشيء أنها لن أردنا منذ كذا أو كذا ساعة فالدواج يقول إن كان هذا قرب الانتهاء إذا هو مرتفاع ولولن تبعي مرتفعة بيضا وإن كان ذي وقت مجدى وغسط هذا ليس مرتفاع وليس بطهد وذلك لأن الجنة موجود من الأصل الزفاق فالاصل للمراه ان تنسى على عادتها هذا هو النحل الاول واما النحل الثاني فهو السهره والقدره تجد ان للعاده خير وبعد العاده لا يكفي لك السهره هو أن يخرج من المرأة شيئا ليس لزما ولا كنه سائل سج، يعني متقيراً لثمرة أو لأمر او أو لسج، وأن كنهما إلا أنه سج. فهذا يختلف حسنه فان كان بعد الصغر فلا تنفخ السلف لن تعتذرها تأتجره صابرا وان كان في زمن العاده اذا كان لها سقط وحتى ترى انها وتمين أرواب الحديثة الياقية قلنا لنا من عمد الصهرة والكبرة بعد الصهر الزيحة فالرواية بعد الطهر ويلا تكون للمخار لأكلها والصحيحة للمغير ويلا أنه إلي على أشهر قبل الطهر وإنه حيث. تتعصي على الإنسان وتتعصي على ثلاثة وصفة وره ويجب وقع لي على ذلك الوقت وإلا إذا رأيته جادة القطاع وجادة على نفسه ومن القطاع التي هي قصة الجيب على نفسه إذا لا تتعصي إليه إلا تتعصيه طهراً وتتعصي على تكون ولكن إذا كان الإستمرار تظهر كما تظهر المستحاضة وكما يظهر صاحب الثلاث لأن تقرم معنى في المسلاة وتحتك وتتحضر فهاتف أظهر من, من به ثلاث دار وخاصة أنها إن كان لجل الآبة فإنه خير. وان لم يكن في علامه الصوم الى الاخر <تصفيق> وتقضي الحائض والنفساء الصوم والصلاه بحديث معاذ انها سالت عائشه رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا, نؤ... ولا نؤمر بقضاء الصلاه رواه الجماعه قالت ام سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النساء أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة يفات وهو ابو ذؤيب <العبة> إلي الدرجه الكرسة. الكرسة الدرجه اللي لها الدرجه فيها الفخفه الفخفه تطابق الدرجه هي الالذى اذن فكرت تحت به قولة الصوم دون دور الصلاة وهذا مجمعنا بيضا من المسلمين أولا أنها لا تصلي ولا تصوم في جنة من الحيث أو جنة من النغاية وثانيا أنها تأخذ قيامة دون الصلاة وزلته كما سمعنا قول عائشة فنسيئمنا ذلك سنؤمن بطباع الصول ونؤمن بطباع الصلاة وهذا ذلك حضير الله عليه وسلم إثنان رأينا عليه السلام سنألا يؤمن هنم بطباع الصلاة ونؤمن بطباع الصلاة أذلة حضارة وأن الألة فهي أيضاً ظاهرة. الألة جوية الجرف تتبناه تتبناه من ثعل من ثعل. لو جلس الزلان لا تصفونها. لو تزال كأثوم. فهنا قلبي أنه استغفت له صحاقة بالنية وصحاقة العنوية وعلى قلبي أنه لا استغفت فإن الصوم قد يغيبها في ذلك الوضع الهاتف لأنها لا تصوم في جمل العادة فإن الهنة في الصباح فالراهرة العينة وهو أن الصلاة تسر وتتكرر ولو أمر في قضاء الصلاة نشق عليها فقل يكون حيرها كل شهر خمسه 15 يوما وهو أسهر فقضاء 15 يوما فلتقضي صلاة هن وهي نشق بل لو كان ايام أيام ونشارده نشق من تذهب الى الصلاه لكن الصلاه لا تعمل في نفسك يا لله انا اقول لك جميعا ان ثلاثه تتكرر وتتجدد كل ايام طوال الوقت وان تسيا تري كان اي شيء صار لك رب و ذكره يذكروا واتجاهروا بالطفان الذي كل ساعات وهذا هابل اذا طرونا اننا ساعتيها هي ما في قلبي لا ظن ان هي هذه العاده طواه لكذا ان جتت ان لي هذا وكان في القضاء عليها تيسير والثلاثه يكون ما لقي ما لا هو مستقبل من كان ذاتها ويحصل لها من العباده ما يحصل لغيرها من خلال الصوم فانه لا يتفرق اننا مشاهد وانا بالانتهاء الى اقلها ثراينا فباينه قاعدين يا هذا ليت صباح دينائيل كي ايه اكثر منك يا رب انني املي وانا نطلب من ايام اخرى فكذلك او يساعده انه يفتح لأنها تسرق الصلاه والطرام وكانت من الضحوية هذا يذهب أنها قام معهول عيوما وقد يقول معهول علما أنها قد تصل إلى جسدين مؤمن فنقل منها بطباع ثلاثة عموين يوما وكان لذلك لكفة بخلال ما إذا أفضلت السهرة كله من نهاد فإنه لا مسكت على هذه القيام ثلاثين يوما كما قامه غيرا مثال الخاصة أنه لا لأن الصلاة لا تقضى وأن القيام يقضى لهذه العلمة الحديث الذي عندنا حديث النسالنا ليس مرادها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ان أن زوجة لهم وقت النساء ولد له بأن المراد نسائه نساء الصحابة أو يراد بناته ومحالمة فانه الذي وجد فيهن الولاده والنفاق هكذا ان قولها كانت النفاق من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد نساءه يعني زوجاته بل المراد مهارمه او نساء امته وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه Nou, ja